كذلك و أ و ر ث ن ا ه ا قومنا قرين فما بكت عليهم السماء و ا ل أ ر ض وما كانوا من ضرير ولقد نجينا بني إ س ر ا ئ ي ل من العذاب المهين م ن ف ر ع و ن إ ن ه ك ا ن ع ا ل ي ا م ن ا ل م س ر ف ي ن و للعلوم ق د اخترناهم ع ى م العالمين على آ ت ي ن ا ه من ا ل ا ت ما فيه ب ل ا ء م ب ي ن إن ه ل ا 「変なこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこと言うこ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 إ ن هذا ما كنتم به تمترون إ ن المتقين في مقام ن م ي ن في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل ف ا ك ه ة ن ا منين لا يذوقون فيها الموت إ ل ا الموت تلولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم